كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بدنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهعة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة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 وَهُوَ رَبُّكَ وَرَبُّ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ وَوَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ